أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فَانِقَ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا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 دور الى ثمره اذا اثمر وينفع ان في ذلك لكم لايات لقوم يؤمنون وجعلون لله شركاء جن وخنقهم وخلقوا موتا وبنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقوا وخلقوا نخو بنين وبناتي بغير علم سبحان الله سبحان الله سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولدا ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله عليكم الله ربكم لا إله إلا هو الله هو وخالق <تصفيق> كل شيء صادق كل شيء تابضه، وهو على كل شيء واثق. لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. فَاصْدُنْ يَنْظُرُونَ أَبْصَارُهُ وَهُوَ يُدْلِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ النَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَهُوَ بصائر الْخَبِيرُ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ ربكم فمن أبصر فَلِنَفْسِهِ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 اشمئثلون وما جعلك عليهم حفظا وما أنتم عليهم بوكيل